بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسيا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكفين فيه ابدا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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم إِقَاظًا وَهُم رُقُودٌ مَن يُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال منكم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقتكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وَلَيَتَنَطَّفُ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ لَيَظْهَرُونَ إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تَفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنِيَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانٌ مِنَ الرَّبِّ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على امرهم لننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ما يقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم رب رب يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء اسْتَشْفِكِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِنَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ فَذَكِّرْ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ ٱعْسَىٰٓ أَن يَهْدِيَ رَبِّى وَقُلِ ٱعْسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِۦ وَٱسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا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 ليدفر ان اعتلينا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاسوا بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من سَنَعْمَلُ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحُسْنُ مُرْتَفَقٍ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 سَرَبّي أَنْ يُؤْتِيَ رَخَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ لَا استطيعه طلبه واحيط بسمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها وهي خاويه على عروشها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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا احد احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك حدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك حدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن فشق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اوليا من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولنادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم جعلنا بينهم موطقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنا مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ يخذو به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن الظالم من من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على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 وإل قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما لسياحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسى له الا الشيطان ان انقرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فرتد عنا اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على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 نك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبه قال بل ابتمللني عذرا فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدا غن يريد ان ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال ها لا فراق بيني وبين سأنبهك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ان السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه نصب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 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحتهما كنز لوما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبرئ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قَسَتُ لُعَائِهِ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ لما فشاء فنعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عدالا نكرا وام من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا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 حَتَّى إِلَى سَوَاءِ بَيْنِ الصَّدَفَيْنِ قَالَا نَفْخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي غُفْرَانًا عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَضْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ نَكَامًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَضًّا الَّذِينَ تَعَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ مِّنَ الْنَّارِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا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 يكفرون آيات ربهم ملطائ فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء ام جننوا بما كفروا بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان ال لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا قولوا ان ادادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فمن كفر يرجو طائ ربه فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا